شخصيخنا أيضا أخواننا هؤلاء او الشباب هؤلاء جمعوا أشياء كثيرة من ذلك قولهم لا هدى لمن أراد أن يتكلم في رجل مبتجع قد بانى اتداعه وحربه للسنة أو لم يكن كذلك لأنه أخفأ في مسائل فاتصلوا بالعطبة للسنة والجماعة أو بمنهجة للسنة والجماعة لا يتكلم في ذلك أحد إلا من ذكر بقيب حسنته وما يسمونه بالقاعدة في الموازنة بين الحسنات والسيئات وأولبت كتب الشيخنا في هذا الباب ورسائل من بعض يعني الذين يرون هذا الرأي فأنه لا بد منهج الأولين في المقد ولا بد من ذكر الحسنات وذكر السيئات هل هذه القاعدة على إطلقها؟ او هناك مواضع لا يطلق فيها هذا الأمر؟ نريد منكم برك الله فيكم التفصيل في هذا الأمر التفصيل وكل الخارجين في التبعاء من ثلاث هل كان الثلاث يطلقون ذلك؟ هم يتدلون حظاك الله شيخنا ببعض المواضع مثل يعني كلام العيمة في الشيعة مثلا كلان ثقة في الحديث رابضيون خبيث يتدلون ببعض هذه المواضع ويريدون ان يقيموا عليها القاعدة بكاملها دون نظر الى آلاف النصوص اللي فيها كذاب مظهور ضعيف هذه طريقة المفتدعة حينما يتكلم العالم بالحديث برجل فالح رجل فارح وعالم وفقيه فيقول عنه سيء الحظ هل يقول إنه مسلم وإنه صالح وإنه فقيه وإنه يعني يرجع إليه ولا يرجع, يرجع إليه في التنباط الأحكام الشريع الله أكبر الحقيقة القاعدة السابقة مهمة جدا تشمل فريات عديدة خاصة في هذا الزمان خاصة في هذا الزمان من أين له أنه الإنسان إذا إجت مناسبة لبيان خطأ خطأ مسلم ان كان داعيه او غير داعيه تازل ما يعمل محاضرة و يذكر من اول يائه الله اكبر يا شي حديف الله شي حديف نعم وبعض المواضع اللي تدلنا مثلا من كلام الذهب يتر على النبلاء او بغيرها سحنا انتخنا على يعني فوائد يعني يكون عند يعني فوائد احسد الى المسلمون مثل الحديث هذا تأليم لا أستاذ مش قضية انكار من منكار او ادرنا له نعم يعني الرسول لما بيقول من منكم منكر فليغيره بدك تنكر على المنكر هذا وتخي هذا وتحكي ايش ما حسبه قال أخ... لما خديص خطيب انت ما قال لكنك تفعل وتدعو الله اكبر الله اكبر ربنا عز وجل عندما ذكر الخمص ذكر الطايره يا <تصفيق> سلام <تصفيق> الله اكبر هؤلاء يتبعون ما اتخشابها من ابتغاء جدنا وابتغاء دأويله سبحان الله أنا شايفي عندهم أشياء عندنا نحن منها لكن شيخنا ما يجوناك شباب أنت هنا ما يجوناك يكلمونك بمثل هذه الأشياء لكن النبينا يعادك هنا ورأيناه وفرأناه هنا غير نطول الله الحمد لا لا مقول من نشبيه هنا لماذا عننا؟ لذلك من قبض الله شيخنا أنا ذكرت الأخى بالحسن طبع الله بوجيه هنا من هو في السيخ حفظه الله ودعوته في هذا البلد طاضية على كل من الأحد مع أنه في ناس عندهم الأفكار هناك لكنهم إلى الآن مكبوتين مكبوتين الله اكبر يا شيخنا يحفظكم ونفس الله يستعملكم والله صدق المنيع ضد البدع والله يا خاطر ما شاء الله الله يحفظك السلام عليكم الله بسم الله كذلك شيخنا الشباب هؤلاء هم يعني الواضح أن من كلامهم أنهم يكادون لا يجدون فرقة تبغض إلا طلبة العلم أو, أو ناجعة ثلاثية فمثل هذا الكلام السابق ومثالة الحسنات والسياد في الحقيقة فيها تهوين من أمر أهل البدع ويذكر الرجل ووصاحب بدعه مقالات خديثة فيذكر بحسناته أنه فعل وفعل وفعل لكن له اجتهادات لا يوفق عليها مثلاً ياتي في الاشياء التي هي واضحه يعني مخالفتها ثم بجهادات لا يوافق عليها بالمقابل يقولون مثلا ال يعني على السلفيين انهم لماذا ما يعامل السلفيون بجل هذه القاعدة يعني المشؤمه لو لو كانت صحيحه لماذا ما يعاملوا السلفيين مخالفين لهم بهذا فيذكرون انهم ولله الحمد دافعوا عن العقيدة ونفع الله بهم مدافع عن التوحيد وضيروا سنن ونصرات الناس وحاربوا بدعا وكذا وكذا انما يذكرون الخير الذي عند السلفيين يذكر سخنا على سبيل التاكل هؤلاء جالسونا في المكتبات عندنا ألف كتاب نعم عندنا جاءنا ألف كتاب يقولون عندنا ألف كتاب قال له كتاب ألف واحد إيه دي؟ إيه دي جديد؟ مم. وإن جينا الكلام حول قضية الدعوة إلى التوحيد قد يسمى بين هذا التفرق بالصفوق وبالبلا ذكرية فما هو حسنات السنبيين تنقل إلى الجانب المقابل الجانب المثالب والعياذ بالله والمبتدع وأعمالهم هذه التهدف يعني يخالفون فيها لأنهم مواقف كما وكذا القاعدة حقيقة حتى ما عنصفوها هم القائلون بها ولا تعملوا بها مع غيرهم يعني هم الذين وضعوها تم يعملوا بها وأول من نخبها درجا راضي أيضا يقول الشيخنا الجماعات هذه الجماعات الإسلامية الموجودة ظاهرة صحية بهذا التعبير ظاهرة صحية ويكمل بعضها بعضا ونسعى إلى التكامل لا للتآكل يا سبا حسنا منافقا عليما لسان الله Hvala što pratite